إلى أن الكافر غير المرتد لا يحل دمه إلا إذا كان محاربا إلا إذا كان محاربا أما إذا كان بيننا وبينه عهد أو أمان أو ذمة فإن دمه حرام لا يحل فإذا كان هناك كافر قد أعطاه بعض المسلمين أمانا فإنه لا يحل قتله قول الله تعالى وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْلِكِينَ استَجَارَكَ فَأَشِرْهِ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلُغْهُمَ مَنَى ذلك بأنهم قوم لا يعلمون إذا كان له ذمة فإنه لا يحل قتله لأن لأن الله يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا إذا كان له عهد، فإنه لا يحل أيضا دمه للآية التي أشرنا إليها، التي ذكرناها. إن العهد واوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا